وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا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 يُطهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَأْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ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 إلا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد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 وَإِن تَعُودُونَ عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الله صم المكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لاسمعهم ولو أسمعهم لتوالوهم وعرضوا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 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Wzkroo, izan tum kailum, mustabgfon fil arz, tachafon, ayya tachtfakumun nash, faawakum, faawakum, waayyadakum binasrihi, warazakum min al-tayybat, dhalakum,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 Amal kum, wa ulad kum fitnah, wa anallah andahu ajar yang agung.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 Wahai ketulah عليهم ayat-Nya, mereka berkata: "Kami telah mendengar, jika kami tidak mendengar seperti ini, maka tidak ada yang lain selain cerita orang-orang yang pertama. Dan mereka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 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 لِيُمِزَّ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن تَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَإِنَّمَا ضَلُّوا كَمَا ضَلَّ السَّابِقُونَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Fain antahu, fain Allah bima yagmalu nacir. Wain tawlaw, faglamu an Allah maulakum. Nigmal maula, wanigmal nacir. Waglamu an nama ganim شيئا فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على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 بالعجوه الدنيا وهم بالعجوه القصوى والركب اسفل منكم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 Waez yuri kumuhum, waez altaqiy tum fi aayunikum kulinu, wae yuqlil kum fi aayunihim, liyaqdiyallahu amran kana mafgula, waeilaAllah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 وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَنَا غُرْنِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاءٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى تِلْكَ الْفِئَتَانِ كَصَيِّبٍ عَلَى حَرْثٍ بَارٍ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ الله والله شديد العقاب يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَاءُ أُولَئِكَ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى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 Kedap Alif Ar-Ra'un, dan yang lain dari mereka yang kafir dengan ayat Allah, maka Allah mengambilnya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 فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم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 148. 149. 109. 109. 109. 109. 110. 110. 111. 111. 111. 121. 122. 32. 33. 44. 54. 55. 55. 66. 67. 67. 77. 77.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 تبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان 20 صابرون يغنموا 200 وان يكن منكم مئتين Alibu al-fan min al-ladin kafu bi anhum qomul la yafquhun. Al-an a khafthu Allah an kum wa alim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 Allah wa Furuul Rrahim. Wa in yuridu khianatka, fadqaluhu maah min qablu, fa amkan minhum. Allahu Inna al-lazhin aamanu wa hajaru wa jahadu b'amwalihim w'anfusihim fi sabyilillah wal-lazhin aawon wa nasaru aulahika ba'adhu hum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 والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوهتكون فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا وه